انْتَبَثَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اولائك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَوْ أَصْبَحَ لَو أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي 118. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون 119. قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور 110. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 111.